طيب تقدم معنا باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي الشهود يوم الجمعة أو على النساء كم حديثاً ذكر تحت هذا الباب فضل ثلاثة حديث حديثان لابن عمر وحديث لأبي سعيد وهو ما في بيان فضل الغسل وهنا كان ايضا هل على الصبي شهود يوم الجمعه قد دل على انه ليس عليه شهود يوم الجمعه وجوبا واما اذا احب ان ياتي ويحضر فاشرع له ذلك حديث ابن سعيد الاخير غسل الجمعه واجب على كل محتلم ففيه اشاره على ان الصبي لا يجب عليه شهود الجمعه لانه لا يلزم الغسل هكذا ايضا لا يلزمه الشهود ولكن إن حضر لا بأس بذلك يشرع له الحضور وهكذا المرأة قد جاء حديث طارق من شهاب الجمعة واجبة إلا على أربعة الجمعة تحق إلا على أربعة الصبي والمملوك العبد المملوك والمرأة والمريض فهذا الحديث ثابت فالمرأة ليس عليها واجب شهود يوم الجمعة ولكن لا باس اذا شهدت لا تمنع ولا يمنعها زوجها من الشهود كغيرها من الصلوات التي لا تمنع منها بقي معنى اغسل يوم الجمعه ما حكمه اختلف العلماء وقد تقدمت المساله في او قد تقدمت الاشاره الى هذه المساله لكن هذا محلها اختلف العلماء على ثلاثه اقوال في غسل الجمعة هل هو واجب أم ليس بواجب القول الأول غسل الجمعة واجب وهذا قول جماعة من أهل العلم ونقل عن بعض السلف عن أبي هريرة وعن عمار بن ياسر ونقل له بن حزم عن عمر رضي الله تعالى عنه وهكذا أيضا حكاه الخطاب عن الحسن وهو قول الظاهرية أن غسل الجمعة واجب واستذلوا بأحاديث الباب ومنها حديث بن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليقتسل حديث أبي هريرة وصل الجمعة واجب على كل محتلم حديث عائشة إذا راح أحدكم من راح الجمعة فليقتسل وهكذا أيضاً استذلوا بحديث عمر مع عثمان قصة عمر مع عثمان والاستدلال بها متجالب بين العلماء لكن استدل بها اسحاق بن راهوي وجماع هذه القصه على انها تدل على الوجوب لان عمر قطع الخطبه وعاتب عثمان على عدم حضوره وعلى ايضا على عدم تبكيره وعلى عدم غسله وما كان لابن الخطاب ان يقطع الخطبه من اجل شيء مندوب من وشيء مستحب بل قطع الخطبه وعاتب عاتب عثمان على عدم التبكير وهكذا على عدم الغسل وايضا كذلك عتابه لعثمان على رؤوس الخنايق وعلى رؤوس الناس ما كان يعاتب عثمان على رؤوس الناس على مندوب يعاتب عثمان رضي الله تعالى عنه على شيء مندوب يثرب عليه ليش ما تغتسل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل لماذا لم تغتسل فادي ثلاثه اجل فيها اشاره الى ان وجوب اما البخاري فلم يقطع بن الحكمي ولم يثبت الحكم لما تعلمون من الخلاف فيه كما ذكر ذلك الزين المنير فلو لم يذكر الحكم لما وقع من الخلاف واقتصر على الفضل وهو محل اتفاق الفضل في الترغيب لانه محل اتفاق وهو القدر الذي تتفق عليه الادله على ثبوته واقتصر على القدر الذي تتفق عليه الادله اي على ثبوته هذا القول الاول وأدلتهم ما ذكر البخالي رحمه الله في الباب حديث بن عمر حديثاء بن عمر وهكذا أيضاً حديث أبن سعيد وهي ظاهرة في الدلالة إن شاء الله والقول الثاني قول جمهور أهل العلم من الخلف ومن السلف أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب ويتأكد استحبابه والسدل بأدلة كثيرة على ما ذهبوا إليه رحمهم الله الدليل الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهنة أن يعملون وكانوا إذا راحوا, راحوا على هيئتهم أو راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم فقيل لهم لو اغتسلتم فقالوا هذا التنبيه والعرض يدل على الاستحباب لانه مجرد تنبيه وعرض لا حتم وجوب لو تسلمتم واجاب الفريق الاول على هذا بانه ليس فيه نفي الوجوب وانه سابق على الامر بالغسل والاعلام بوجوبه وهذا جواب جميل ليس فيه نفي الوجوب لان هذه الصيغه ما تدل على عدم وجوب لو تسلمتم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا والايمان واجب وليس مجرد عرض عليهم انهم يؤمنون ويتقون الله سبحانه وتعالى بل الايمان واجب وتقوى الله واجبه وماذا عليهم لو انهم امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم لو انهم امنوا هذا عرض ولا شك لماذا لم يؤمنوا لكنه واجب عرض من شيء واجب وتنبيه على امر واجب هذه الصيغه لا تدل على عدم الوجوب لو قلت سلمتم فلاشك انه عرض تنبيه لكنه واجب كما في القول تعالى وما ذ عليهم لو انهم امنوا بالله واليوم الاخر ولو ان اهل القرى امنوا بالله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا فهذا عرض تنبيه على امر عظيم وهو واجب وزد عن هذا ان لم يرتضوا هذا الجواب ان هذا القول سابق على الامر بالقسم والاعلان بوجوبه فكان رسول الله يرقم في دون ايجاب ثم حكم عليهم الاغتسال عليه الصلاه والسلام فقال غسل الجمعه واجب على كل محتلم من اتى الجمعه اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل فكان في الاول الامر لو اغتسلتم ثم ترقى من الاستحباب الى الوجوب غسل الجمعه واجب وهكذا ايضا اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل هذا الدليل الاول الذي استدل به حديث عائشه في الصحيح الدليل الثاني الذي استدل به حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو بالصحيح ايضا صحيح مسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة في السمع وانصط غفر له ما بينه وبين الجمعة والزيادة الثلاثة ايام فقالوا قوله من توضأ فاحسن الوضوء يدل على ان الوضوء ليس بواجب رتب على ذلك الثواب عليه الصلاه والسلام غفر له على الوضوء على ما بعده رتب عليه الصلاة والسلام الثواب أنه غفر له ما بينه بين الجمعة والزيادة الثلاثة أيام فهذا قالوا يدل على أن الغسل ليس بواجب بل مستحب لأن النساء صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصط إلى آخر الحديث قالوا هذا ما يدل عن وجوب يدل على الاستحباب وأجيب عنه بأنه ليس فيه نفي الغسل هذا الحديث ما فيه هنا في الغسل وانما فيه ذكر الوضوء من توضأ فحسن الوضوء ولم يذكر سنن صنم ان في الغسل وايضا زيد على هذا ان قد ورد بلفظ الغسل في الصحيحين من اغتسل ثم اتى الجمعه الحديث قد ورد بلفظ الغسل من اغتسل وهذه دل على الوجوب ويحمل ما ذكر من الوضوء على ان هذا قد سبق له غسل سابق لكنه تاخر عن الذهاب فاحتاج إلى إعادة وُضوء فقال النمس على صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن النوضوء فيكون هذه الرواية تُحمل على من له سابق غسل اغتسل قبله ثمة تأخر عن الذهاب فاحتاج إلى أن يتوضأ وإلى أن يعيد الوضوء فقال رسول الله من توضأ والنبس على الصلى الله عليه وسلم قد قال من اغتسل في نفس الحديث قل من اغتسل فيُحمل من توضأ على من سبق له الغسل قبله ثم تاخر عن ذهابه فاحتاج الى الوضوء واعاده الوضوء فقال رسول الله من توضى فاحسن الوضوء فهذا جواب لا بد منه جمعا بين الادله لان رسول الله يقول في بعض الروايات في الصحيحين من اغتسل الصحيحين فتحمل روايه من توضى على من ذكر ان يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج الى اعاده الوضوء طيب هذا الحديث الثاني وجوابه ما سمعته الحديث الثالث حديث سمره رضي الله تعالى عنه الذي يروي عنه الحسن من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل والتفضيل كما هو معلوم من لغه العرب يفيد المشاركه والزياده فيلزم من ذلك اجزاء الوضوء فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضى فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل فالاسل افضل وافضل اسم تفضيل يفيد المشاركه وزياده فيلزم من ذلك ان الوضوء مجزي اجزاء الوضوء والجواب عن هذا لو صحنا نقدم عليه ما في الصحيح فان ما في الصحيح اصح سندا هذا من اوجه الترجيح عند اهل العلم وهذا خارج الصحيح وهو من طريق الحسن عن سمره هذا لو صح لا كان ما في الصحيح اقوى منه فيقدم عليه ويرجح ولكنه لا يصح فيه علتان احداهما عن عنت الحسن رضي الله تعالى عنه رحمه والثانيه انه قد اختنف عليه فيه قد اختنف عن الحسن فيه رحمه الله فهذا الحديث لا يثبت فيه عن عنت الحسن وهكذا ايضا زاد على هذا بعض الناس ينكر سماع الحسن عن سمره الا حديث العقيقه فقط كل مولود مرتهن بعقيقته هذا الذي سمعه من الحسن فقط واما بقيه الاحاديث فليس له سماع بص... ليس يعني سماع الحسن من سمره هذا الذي سمعهم من سمره واما بقيه الاحاديث فلم يسمعها والحسن ناقض عن عن وهو مدلس فهذا الحديث لا يثبت لوجود العن عن عنه وهاكنا ايضا للاختلاف فيه عليه ففيه علتان وقد جاء عن صحابه اخرين جاء عن انس وجاء عن عبد الرحمن من سمرة وجاء عن أبي سعيد وجاء أيضاً كذلك عن جابر وكلها ضعيفة كما يقول الحافظ كل هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا حديث حل حسن عن سمرة ولا حديث أنس ولا حديث عبد الرحمن من سمرة ولا حديث سعيد ولا حديث جابر هذه كلها في هذا الباب من توظف بها ونعمة ومن اغتسل في الغسل أفضل كل ما جاء من هذا الباب لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا استدل من الحديث الاتي في هذا الصحيح في الكتاب هذا ان المسعودي لابن سعيد الهريوي انت اخرى الغسل واجب يوم الجمعه على كل محتنم وان يستن وان يمس طيبا الغسل واجب على كل محتنم وان يستن وان يمس طيبا قالوا لو كان واجبا للزمه وجوب الطيب والاستثناء والاستنان لو كان واجبا لزمه ان يستن ونلزمه ايضا ان يتطيب اذا اتى الجمعه لانه صمم جعنهما في نسق واحد وفي لفظ واحد الغسل واجب يوم الجمعه لكل محتشم وان يستن وان يمستيبه فلو كان واجب لوجب الطيب ووجب ايضا عليه ان يستن يستاك فهذه دل على ان الغسل ليس بواجب لانه لا يصح التشريق تشريق ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد ما ليس تشريع ما ليس بواجب مع واجب برفض واحد وهذا يجاب عنه بما اجاب به ابن الجوزي رحمه الله وانه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب ما هو ممنوع ان يعطف ما ليس بواجب على واجب وقد جاء العكس عطف ما هو واجب على ما ليس بواجب انطانا الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاد فكونوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده فالزكاه واجبه والاكل مندوب لكن مباح الا اكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده والايه فيه الزكاه كما تعلمون واتوا حقه يوم حصاده والزكاه واجبه في الزروع وليس لها حول وانما الوجوب عند الحصاد يجب على الشخص ان يخرج زكاه الزروع عند الحصاد اي حصاد الذر فهذا في عطف واجب على ما ليس بواجب أم لا؟ في عطف واجب على ما ليس بواجب فلا يمتنع ذلك الغسل واجب يوم الجمعة لكل محتل وأن يستن وأن أيضا كذلك مصطيبة فقالوا كيف يجمع بين هذا فلا يصح التشريك بين ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد والصحيح أنه لا مانع أن يشرك ما هو واجب مع ليس بواجب في لفظ واحد وقد قال الله فاكلوا من تمره إلى أثمر وآتوا حقه يوما حصادا وعلى التسليم لهذه القاعده فيقال ان الطيب وهكلا ايضا الاسنان قد جاء ما يخرجهم الادله فبقي الان معنى ايش ان قسم لم ياتي ما يخرجهم الادله وما ذكرتموه ليس بكاف ليس بكاف وهذا جواب ايضا جيد ان يقال ما ذكرتموه من الطيب وكذلك ايضا ان يستن بالسواك هذا مستحب الاتفاق كما ذكرتم وقد جاء ما يخرجه من الأدلة فبقي معنا الغسل يبقى على الوجوب لأننا ما عندناه ما يخرجه من الأدلة ولا مانع من ذلك فتبقى القاعدة على ما هي عليه ونقول هذا قد جاء ما يخرجه وهو الاستنان وكذلك أيضا المسطيب ويبقى معنا غسل الجمعة لم يأتي ما يخرجه من الأدلة هذا دليلهم الأخير أو قبل الأخير في أن غسل الجمعة ليس بواجب لأن مساء صلى الله عليه وسلم شرك بين أشياء واجبة واجبة واشاع على مزعوم انها وعلاش غير واجبه وشاي تزعمون انه واجب وهذا لا يصح التشريك ان يشرك ما ليس بواجب مع ما هو واجب فاجيب بما سمعت عن المجوز وان هذا لا يمتنع والجواب الاخر ان ما ليس بواجب قد دل الدليل عليه انه ليس بواجب واما ما هو واجب عند نفل لم يدندنين على اخراجه فيبقى على وجوبه غسن الجمعه واجب الغسن يوم الجمعه واجب ما عندنا دليل على اخراجه فيبقى على وجوبه وايضا من اجل تم حديث باب حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فقال هذا يدل على ان القسم ليس بواجب ولو كان واجبا لخرج عثمان يغتسل ثم عاد وامر به عمر ايضا كذلك ان يخرج يغتسل ثم يرجع فسكوت عمر عن خروجه وعدم امره له يدل على عدم وجوبه وهكذا عدم انصراف عثمان للغسل ثم الرجوع يدل على عدم الانوجوب والجواب سهل ان عثمان لم يخرج وعمر لم يأمره لانه يخشى ان تفوته ايش صلاه الجمعه لو ذهب يغتسل تفوته صلاه الجمعه لو ذهب عثمان الى بيته او الى مكان اخر يغتسل ثم يرجع وربما فات عليه الاوكد اوجب وهي صلاه الجمعه فودن له في البقاء وساغه له ان يبقى رضي الله تعالى عنه من غير غسل وإن قد ذكروا أن عثمان كان يغتسل فلعله سبق غسله لكن احتاجنا غسل آخر ليتنظف لأنه عمله وذاك غسل سابق فإحتاج أن يعيده فقال الغسل ما اغتسلت أي أنني قد اغتسلت قبل لكن احتاج أن اغتسل غسل آخر فتركته قد ذكر مولاه حمران أو حمران أن عثمان كان لا يخرج الجمعة حتى يمس الماء حتى يغتسل كما في مسلم فهذه دل على ان عثمان كان حريصا على الغسل وكان يغتسل وانما الغسل الذي ما هو من في هنا اي غسل بعد عمل اما غسل سابق وهو ثابت لانه كان يفعل هذا دائما رضي الله تعالى عنه فنفى غسل ما عاد اذا الغسل الذي كان يغتسل لانه شغله بالعمل فاحتاج الى ان يغتسل فران الغسل يخرج لو اشتغل به الغسل ستضيع عليه صلاه الجمعه فاتى من غير غسل يحتاج اليه والا الغسل السابق قد فعله كما هو ديدنه انه كان يغتسل قبل ان ياتي الجمعه كما ذكر ذلك حمران لكن هذا الجواب فيه ضعف والاول اقوى ان عثمان لم يخرج ياتي بالواجب لاجل فوات الجمعه او خوف فوات الجمعه هذا مجمل ما استدل به من الادله مع الجواب عنها من يعيدها وهي ادله قويه في الباب من يعيد الادله التي استدل بها على ان صلاه الجمعه ليست من واجب كلها في الصحيحين الحديث الحسن اه حديث عائشه لو اغتسلتم حديث ابي هريره من توضى فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت حديث سمره حسن عن سمره من توضى به ونعمته ومن اغتسل فالغسل افضل حديث بسعيد الاتي الغسل واجب على كل محتلم وان يستن وان يمس الطيب قالوا ذكر الطيب مع الاستنان وهكذا أيضا الغسل يذلعون أنهم هو واجب ولل لزم وجوب الاستنان وأيضا كذلك أيش الطيب وهما ليس بواجبين باتفاق وقولهم باتفاق فيه نظر أبو هريرة صحى عنه بالسند الصحيح أنه يقول بوجوب الطيب وأنه يجب على الشخص إذا أراد الجمعة أن يتطيب وجوبا صحى بالسند الصحيح عن أبي هريرة والصحيح أنه مستحب لكن ينقلوا الاتفاق والاتفاق ما هو صحيح من أصله ولا سيمة في الطيب فإن الطيب عند أبي هريرة واجب يجب على الشخص أن يتطيب قبل أن يأتي الجمعة والصحيح أنه مستحب طيب والحديث الأخير حديث عثمان أن عمر ما أمره بالخروج ولا أيضا عثمان خرج ليغتسم والجواب عنه أنه خاف الوقت خاف خروج الجمعة صلاة الجمعة تذهب عليه فلم يخرج لأجل هذا أحسنتم هذه أدلتهم مع الجواب الذي أخذت لو خير عن علماينا طيب بقي معنا القول الاخير وهو القول الثالث ذهب اليه بعض الحنابل وهو التفصيل واختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان من كانت له رائحه في يجب عليه ان يغتسل ومن لم تكن له رائحه فيستحب له الغسل فقط ولا يجب ونظروا الى اصل شرعيه الغسل وان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالغسل قبل شرع لهم الغسل وحبذ لهم الغسل ايضا لانهم كانوا مهنه ويعملون وتنبعث عنهم ريح وياتون الجمعه فيحصل شيء من الضرر على الناس هذيه للناس فامرهم ان يغتسل عليه الصلاه والسلام فقالوا من كان حاله كان حال الاول وعنده رائحه حال عله الشرعيه الاثم عنده رائحه تنبعث منه اذا حضر يتادى الناس من رائحته يجب عليه ان يغتسل ومن لم يكن به رائحة اختسل مثلاً في الليل إذا أخذ ذلك بلاد باردة ما في عرق ولا شيء بلاد جيدة باردة جوها طيب فهذا ما فيه رائحة قالوا ما يلزم الغسر فإذا جاء من غير اقتسال لا تثريب عليه فيستحف في حقه الغسر فقط وإنما يجب الغسر في من كانت له رائحة تشم إذا أتى الجمعة يتأدى منه الناس فيجب عليه أن يقتسل الغسر فهذه ثلاث أقوال من القول الأول هو الصواب أن غصر الجمعة واجب على كل محتلم لهذه الأدلة وأما ما تأول جمهور أدلة القائلين بالوجوب وأن المقصود غصر الجمعة واجب على كل محتلم فالمقصود به التأكيد لهذا الشيء وليس المقصود الحتم واللزوم وأن من ترك الغصر يأثم وإنما المقصود تأكيد هذا الأمر كما تقول يا فلان أنت حقك عليها واجب والله نرى حقك عليها واجب او حقكم علي واجب هذا قال اميد على انه واجب عليه ان ينفذ له ما يريد وان من مقصود تاكيد هذا الامر من باب الكرم ومن باب معرفه المعروف ان هذا الرجل الجيد الذي يراه انه من اهل الخير وان الصلاح اراد ان يكرمه فيقول له يا فلان انت حقق علي واجب فليس معناه ان حقق علي واجب اي حتم ويلزمني واكون اثما اذا تركته وان من باب هذا الاسلوب عند العرب يقولون حقق او حق وكاليه واجب اي من باب الكرم والاحسان اليه فنرى ان هذا الامر في حق اخوان يجب علينا فالعرب تستعمل هذا الوجه النسوب والحديث حديث ابي سعيد يخرج على هذا المعنى حقك عليا واجب اي من باب الكرم وتاكيد الحقني هذا الرجل لا من باب الالزام والحتم والاثم والاثم اذا تركه لا من باب الالزام والحتم والاثم اذا تركه اسم من هذا الباب وان من باب تاكيد الشيء وهاكنا ايضا في حق المكلف ينبغي أن يغتسل من باب الفضيله ومن باب تاكيد الفضيله ينبغي له ان يغتسل لا من باب الحتم والاجاب الذي يلزم من ترك الاثم واجاب وهذا في التكلف في الجواب واجب واجب معروف غسل الجمعه واجب على كل محتلم وقد جاءت بعض الروايات تدل على ان غسل الجمعه واجب كغسل الجنابه غسل الجمعه واجب كغسل الجنابه وهؤلاء تعوله ايضا واجب في الصفه كغسل الجنابه اي في الصفه وليس في الحكم فانه قد جاءت بعض الروايات ان غسل من اغتسل يوم الجمعه كغسل الجنابه ثم راح في الساعه الاولى كانما قرب بدنه الى خذانكه فقال المقصود غسل الجمعه واجب كغسل الجنابه المقصود في الصفه لا في الحكم وهذا ايضا فيه شيء من التكلف فالحاصل المساله قويه كما ترى وهذه ادلة كل فريق ممن قال بالوجوب ممن قال بالاستحباب ومن من فصل في المساله من به رائحه ومن ليست به رائحه فيجب على الاول ولا يجب على الثاني والصحيح والاقرب والاحوط والله اعلم ان غسل الجمعه واجب وينبغي للشخص ان يغتسل ويخرج من الخلاف حتى لو راى ووقع في نفسه شيء من هذا الوجوب لا يفرط في الغسل ولا يترك الغسل خروجا من الخلاف وإلا الأقرب في المسألة والله أعلم ما دلت عليه الأدلة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه المسألة الأولى التي أشار إليها البخاري في الباب وبقي مسائل أخرى إن شاء الله نذكرها في وقت آخر فضل